الراوي احنا ارتفعنا ان الراوي الثاني ده الراجع فيه هو كلام الامام السهل اللي هو مهلا ده الراجع فيه انه هو سمحوا حسب الأقوال طبعا الاقوال دي بدو توسع في البيت و وقت محمد كان عشان يطلع يعني جمع الخلاصه سعيد بن مزير بن عبد العزيدة هو لأنه هو المدار فطبعا الشيء محمد التامن هو الراجل لما تعرف ترجمته تبدأ أنه فيه توسقات جامدة جد للغاية وأنه هو من السفات المعنوبين في بلاد الشام الشعب لكن هنا واحد قال انه هو اختلط قبل موته وطبعا حكايه اختلط دي هتعوز منا تميز من هو تميز من عنه ولا ما تميزش اللي كلنا عارفينها انه حتى لو كان الراوي ده في أوله قاله وحصل له اختلاف ده في اخر عمره فاحنا محتاجين ان احنا نبحث هل عرف من عنه حاله اضطراب ومن روى عنه قبل الاختلاط او لم يعرف لان القاده بتقول ان إذا لم يعرف هيبقى كل حديثه مرفوض طبعا ده اللي خلى محمد يشيد حيله ويثبت نقطه مهمه وهو ان الراهن ده لم يحدث لفتره اختلاقه بلا شخص ده الله خير انا هحطها هنا عشان هنا المباريات دي فيها رسائل من الجمهور يعني منها جماعه يسعدني ان انت عارف خلاص كده يا شباب فسعيد بن عبد العزيز ترجمه كثيرا وفي اقوال كثيره الاقوال كلها تؤمن على انه اشفه كبير وعنوان مقدم على كثيرين من صفات أهل الشام والأقوال بتقديم موجودة في ترجمه وهنا يجب في برد العنام مسألة التفاوض بين الصفات احنا دلوقتي هنرجع صفة على صفة فلازم لك الكلام يبقى مصدوك عن الموضوع فالشاهل هنا هو سعيد مع العديدية صفة مضخن إلا أنه اختلط في أكثر حياته ونمن وقرأ أنه حدث في حالة الاختلاف طيب جبنا دم مين؟ قال هو الشيخ محمد جاب روايه لابو المسهر ده برضو اللي هو مزاحي الشيخ سيد إنه بيقول كان سعيد اللي عبد العزيز قد اختلف قبل موته وكان يعرض عليه قبل ان يموت فيقول لا ابي زهري اللي يجي يقول له انهار عليك قبل ما تموت كده يقول له لا انا مش فيه لا ابي زهري فده منع نفسه اما تيعرفوا كتب المختلطين تلاعب فيه عالم في لما يختلط أولاده يمنعوا الناس تخش عليه فلا خلاص لك هيك عبد العزيز اخترق لكن لم يعرف انه حدث في حال اختلاطه بدليل روايه هو دفع محمد س انه ابو مسهر وهو من من يقال اهل الشام هاي كان سعيد وهو طبعا ابو مسهر دوت يعني قريب الصله جدا مع ابو سعيد بحيث انه هو قوله فيه مقبول كان يعرض عليه قبل ان يموت وكان يقول لا اقيسها فاستدللنا في اجل انه اختلاقه مش هيؤثر وبالتالي هو الرجل ثقتي معه لكن الشجر جبل الخلاف عليه فالراجل هو يعني من الثقات اللي للمعتبرين وما نسبه اليه من الاختلاط لم يؤثر في حديثه ازاي بقال هو بجانب, الـ بجانب الـ يعني المكان العالي بتوثيقه الا انه صاحب ارسال وتدليس بس طبعا الشيخ محمد يزيد يزيد, مش سعيد. يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد صح في يزيد من أبي مالك ده هو هيرضع عن مين عن هنس فيزيد ده مترجم رفقته برضو التهذيب والتقريب وكده وهو سفر لكن عنده رساله وتجلسه فطبعا يحتاج ان احنا ما مرتبته في المدنسين هل هي قالحة ولا مش قالحة فهو الشيخ محمد اللي هو في المدرسة الثالثة من المدرسي، فيبقى عن عنده إيه؟ مقبول لا عن عنده ماذا؟ تحل مقبولين الأولى والثانية، الأولى والثانية أما الثالثة والرابعة والخامسة قادحين وهو هنا عن عن لما مع هو عيش فهو قوة هين. يعني قال روى بلفظ قال فهي كعين وبالتالي أصبح كبير قرية على أنه المقطع حاصل بشاهدين الشاهد الأول اللي يزيد له هذه الصفة وهي التلبس المقطع ولأنه الشخص الأول اللي هو لم يسمع هذا الحديث من الناس فسمع معه نحن إيه اثنين قوبل اللي هي تفيد بالعلم بصفة التلخيص لما طلع والقول المصرح بأن حتى على فرد إنه الحديث ده هو كده من الحديث ده لم يسمع الدليل إن إنه فيه وسط بينه وبين أنس في الطريق للقرى الراجح ان هو سفر طبعاً الحافظ ابن حجر كان له صدوق ربما وانه فالأوال الثانية تفيد انه سفر مع هذا حكاية التلبيس ويبقى التقرير هنا مش ماشي طبعاً محمد جاب الخطوة اللي كنت وزنوا وتسوى عليها قبل كده طبعاً الناس اللي هم عملوا كتاب تعقبات على حافظ سموه تحرير التقريب أثبت ان فيه أقوال تخلي كلام الحافظ ده ليس هو الراجح وهو محمد خد وكده يبقى ايه؟ الراجح ان هذا الرجل ثقه إلا أنه المشكلة اللي هي عنده هي حكاية الإفساز والتحافظ وهنا هو عنعن ومعتبته في التدريس قادحة فيبقى الراجح من قطاع المصنان هنا حتى لو كان ثقه يبقى الحديث ضعيف قال طبعا ما يكون الرجال كلهم ثقات كده وفيه القطع إلا نحكم عليه وهي المولادة إلا يقال ان هذا الحديث رجاله ثقات ولكن في من قطاع بسبب عنعن التدريس كثير من الناس يأخذ مجمع الزوائل دان يقول رجال رساقات يقول لها خلاص يا عم ما تنجلش كا على الابتصاد السنة يقول لك لا، هذا قال أقال رجال رساقات الحكم رساقات الاسنة لا يعني الصحة إلا إذا توفر الابتصاد فهنا السببين له الآيين بقى أنس بن ملك صحابي طبعا بنترجب له وحضوك للتقريب أبو الكاشف مش من من من ليه؟ لا أنت سمع سيطة الوليد مو وهتقول حتى شموش يومه ما <تصفيق> <بشاي> في فيديو دي اسمه التنسير يا شيخ الكور لا يلزم الشقه دو قوه حاجه في اتصال ليه قال وسق كبيراكم سفيان وشغل. مع ان هم نادر التوثيق التدريس والرسال لا يخطح بشقه الراوي انما ايه يخطح اللي هو ايه اللي حدثه اللي هو اللي تحدثه ماشي تترجم من اناش معروف انا دكتور الله يبارك فيك كرمك الله مولانا فانا ابن ملك احنا هنترجم لك خطوط الصحابه كده يبقى سند للشاه خالص بدل معانا ايه بقى هذا ان احنا الأسندات التانية هناخد منها الرواه اللي هم تابعوا ماخلا على الوجه الأول بس ال... بقية الإسناد من الكتب دي ما بوهش ما... ما يقبح لكن ما كتبناش هنا ليه؟ لأن احنا نسعى الامثله دي عشان الامتحان هنبقى مركزين على اللي هم رووا والحديث في الوجه عن المضار نعرفه كويس كده ونعمل بينه صداقة صلابه كويسه لان يقول لك احفظ السند كله يبقى رجع البخاري فين والبخاري مش هيركب فلذلك احنا هندرك هم تابعوا مخلد بس من الاسئله دي فيه بقى الشيء هو درس محمد عشان خاطر يتحدى ابو موجود هنا ليه انا عشان ما حدش يتحدى يقول لك الاستاذ الطويل لانه فيه في كتب تشبه بقى سنين طويله بأ... انا ما اعرفش طبعا ايه فاصل فين فاشير عليهم إنهم انتوا تعملوا اربع طبقات بس ما احش بس هنا ما ينفعش ينفع, ينفع حتى عقل من الطبقات دي بس يكون غلاوي انه تأخر دخل من طريق واحد احنا عارفين وقولوك تادي لكن نيجي كده على الصراح نقول هنعمل اربعه لله في للتان قالت ما هو الهيئة ولذلك انا وقلت له وخده معك من شاكة باية ونقول له ليه؟ يعني استاد طويل احنا نقوم بكاكة فالشاهد ما عايش لست عليه بمزيطر عندي قراءه سبعين فاحنا الولد اللي قلنا ان اول واحد اللي هو تابع مخلد عبد الله بن صالح ده كاتب الليلسن عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح ده الشيخ محمد اكتفى فيه بكور الحفظ في التقريب صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه احنا هنا ممغناش قريدة ان هو روى الحديث ده من كتابه فاصبح نصيبنا انه هنقع في هكاية ايه؟ كثير غلط. انه يوصل بكثير الغلط صدوق ما تنفعوش هي دي اللي تفيد العدالة فانا رجع الطريق طبعا اننا نراجع الأقوال فالراجل ده هو عبد الله انا اللي لقيته يا شيخ محمد وانا لقيناه هنا الاقوال هو مترجمه التهزيمه التهزيمه اللي كاتبه هو يصور لكم كده الراجح من حاله هو كلام ابن عدي ان قال ان مستقيم الحديث له اغراض هو قال الزبر ابو جزر صالح جزر فأحنا لما نعرى الترجمة في التهزيم نلاقي الناس اي لهم وصقه بالكذب ليس سابق لان لأن الرواية اللي وصفوها بالوضع من طريقه السبب فيها راوي آخر اسمه خالد بن أبي وهو اللي كان ميليس عليه الروايات المنزولة فده انطلع فيه ليه تانية للاسناد غير الرابده يبقى, يبقى يبقى من الكذب في الحد فاني حكاية ذلك حكايه عادين هو الكذبه وجزره ممكن يقولها ويقول ايه ورد عليه بان الراجع براءته من الكذب لان في الكذا واحد قال هو لا يتعمد الكذب يبقى خلاصه حال عبد الله بن صالح ده كاتب الايه ان اللي هو مستقيم الحديث مستقيم الحديث ايه اما تحب تذاع الساير ومع السيدات اللي عرفوا الساير قال لهم عشان يتطابق فهو بيقول لك ان صدوق ده مستقيم الحديث قد صدوق تقول له يعني يا اخويا مستقيم الحديث ده نحطه في انهي مركب يقول لك حطها يا باشا دي فيبقى الراجع من الراجل ده صدوق له أضاليا الحديث ده إذا كان رجعنا الكامل ابن عادم هنا من أضاليته يبقى هو ضعيف بخصوصه وباقيات الاحاديث بتاعته تبقى حسنة طبعاً انا البيعة أو محمد بن مش مذكور الحديث ده في بأن هو من غلط فيه عبد الله بن صالح فيبقى الراجح من حاله انه هو صدوق له أغلال وأن الحديث الذي تجمعه ليس من اغاليق والشيخ اللي هو روى عنه في هذا الحديث ايضا ليس ممن تعن على رواياته عنه لأن في اثنين من شيوخه قالوا له هو رواياته عنه الفاكلة ما فيش لهم سعيد بن عبد العزيز فيبقى هو الرجل صدوق له أضرار وليس الحديث الذي معنا معروض من أضرار وشيخه الذي روى عنه في هذا الحديث ليس كذلك مذكور انتقالي فيه وإذا إحنا كده بنحضر عليه مع إنه هو إحنا عندنا شقتهين ألا إحنا يمكن أنت تحب الرجل دمرة <تصفيق> إن شاء الله قبل قيام الساعة فتبقى عارف ان كلام الحق وزيب ما عليه في التقرير ما يمشيش حد قال لك إنهل وإنهل أما في الفرسالة وقال لك إنهل لو قال لك اكتب من الشمال اليمين وانا عادي الكلام ده على لا لا لا بيعصر الطلاب عليه لو قال لك إنهوش اللي بيكتب من الشمال اليومي نكتب لها المنزم بعدين ما وش عليك. ومن لما تكون حتى عارف خوف تكون حسن المعلم مع الأستاذ اللي الذي تتعليه لأنه أكثر إليه أو كذلك مع الأستاذ ولا تعلمش عليهم عشان الموضوع يمشي بس حاجة ثانية لا أنت متعلموش هو خلاص تعلم معه رخصة كده وليه مسألة حساب الهي بقى ملابش ف لذلك ما تتعلمش عليه وكان عندنا واحد في مكة كان يقول له مشايخكم أنا ما فيش واحد هنا يملعيل في الحديث إن واحد يقدر يملع مملوك لي يقول شكرا الدكتور باس لأن ما جئتوا ولا وجبتوا باس بس لكن قلبه حقه ما يجوزش هو عايز يروح يماخدنيش بس هو عايز دي فاهم هو اسمه بس وأنا أقول ما اروح انا اروح له بس والشيخ كان عارف خلاص يا مولانا ادي عبد الله بن صالح فلما ما تهملش التقرير لكن يقول الاستاذ قال لك اكتب التقرير الكتير مالكش دعوه وقال لك اكتب ان حاشا كمان ليه لانه هو في في الاوضه وهتديله كام يقول يا واد يأخذ لازم يا مولانا انه يا في يقول لا ده ولد مشيط وياخد وياخد ها ها ما كانش في <متحدث> يحيى بن صالح ال الشيخ شيخ شيخ وصل وصل فيه لأنه هو ايه صدوق من أهل الرأي اه هو احنا معانا رشيد كثير فخليه صدوق ما نغرش حد عشان هنستبعده لما نيجي نرجع مروان بن محمد ده قال الذهبي ان هو شيخ إمام وكان عبدا قل محمد. يا محمد تمشي كان عبدا صالحا وكان عابدا قانتا فهو الرجل ثقه الوليد بن مسلم ده ثقه جامد جدا لكن له مشكله انه هو مدلس تدليس التسويه يعني ايه تدليس التسويه شرطه ان عشان خاطر سلم يتقبل انه يبقى هو مصرح بالتحديث وشيخه مصرح بالتحديث عن شيخ يبقى كده التوثيق بتاعه ما يفيدناش بحاجه لان احنا كنا بحثنا عن اتصال السند الحافظ ابن حجر بن العنق يقول ايه كان يدلس على شيوخه وشيوخ شيوخه ان هو الوليد ده فأصبح هو ثقة مولانا لكن ما نفعناه فإننا نريد عايزين يوصل السنة هو أفضل لن يوصل سنة ثقة ولا شوق فلذلك هو مع أنه ثقة مش سيدخل في تصفيات الدول عندما نجي نعدي اللي هم روى الواجه فهل يستفعين فاضل بقى دلوقتي كام فاضل بقى مين تاني هشام محمد مين بقى تاني خلاص كده كان منهم بقى يطلع معانا ما يدخلوش للتصويت اول واحد يحيى ثاني واحد مروان ثالث واحد عبد الله بن الرسول هو صدق حتى لو حسبناه لو حسبناه هنلاقي ان يفضل من الوجوه كم لاثنين كم نكمل الصفات بابا عن كنه الأول هم خمسة احنا طلعنا الوليد لأنه هو يلجس عن شيخ وشيخ شيخ وطلعنا لأمرون معان لطلعنا يحيى بن صالح فأصبح فضل ثلاثة لو قلنا بعد كده ان عبد الله بن صالح اللي هو كاتب اللي الصدوق فما يقومش الثقات هيبقى معانا الوجه التاء الاول اللي هم مسكين نفسهم وكده اتنين ثقات بس اللي هم مخلد ومين عبد الله مخلد ومروان مخلد عشان بنحسب اهو وهم خمسه لكن صفه على كام نسفوا على كنين نجي بقى الوجه الثاني. الوجه الثاني طبعا هو محمد درس الرواق بتعرضنا على ساكر وهنديكم احنا الدرسة المهم تدعو الناس انهم ارداد ما نوصل للي احنا عايزينه ثقائي مفهومش يشتغل اللي هو هنبتدي احنا نبحثه اللي هو عمرو بن أبي سلمة، وعمرو بن أبي سلمة زاد النسيء، الجماع ابن حجر، في, في التقرير بيقول صدوق له أرواح، الحافظ ابن حجر بلوف اللسان، اللسان، فصل، دار فيه الرواه اللي مذكرهم شيء، وهم مسخرين في في اخر في اخر الكتاب وقال اللي يترجح توثيقه انا هحط عليه هاء إن انا الفصل في ده اللي ه يتغدق توثيقه انا هحط عليه ايه هاء رمز هاء فلما رجعت انا زمان ما جتش طبعا محققه ولا ناشي الهاء دي خالص في طبعات لكن دلوقتي كتابه العمل فانا جاتي ترجمته لقيت الحافظ ان حاقد عليها يبقى معناه ان هو يرجح انه ايه ثقه تبع المال بتقول في التقريب ان صدوق له اوهام ايه انا ما نقول كلام ما كل شويه نفتح امك قدام ان هو حجم عليه ساعه ما شافته أن نتراجع عند الأقوال التفسيرية تلاقي الرجل ده في السيارة ترهيب رسع عشرة صفحة صفحة 213 يقول إيه وقد وسقه كماع وضعفه ابن معين واحدا تقول له المهين واحدين بس يقول اه يقول له انت افتح الميزان بتاعك يقول افتحه ليه يقول افتح عشان انت ذكرت اربعه دنيا انضع افوه وانت ازاي بقى الاول ازاي وبكده انت عمرك ما يقول لك انا عايز مكتبه بحس ان الكتب تغنيني عنك يغنيك ربناك فلما جاني تغل عليك في الميزان يقول هيه صدوق مشهور أسنع عليه غير واحد فحول التوثيق إلى سنة فما ندهش لفظ السكر انت ما تمسك بقى فهم أكتبه منهم الوليد ابن بدر الاندريس يقول كان أحد أصحاب الحديث من نمط ابن واحد وابن واحد ماذا حاله ايه عبد الله بن وند عبد الله بن وند ده حاجه كبيره جدا اه اذا يعني زي الليل النساء فقام النمر في ابن وند وبعدين روح لكتاب اسمه ايه نهايه السول في روايه كتب الاصول فانت كان قال ابن يونس هو الرجل مصري من, من بلد ناحيه الامياط من تلميس كان ثقه بروح مكتب تاني اللي هو الاكمال إنه هو صفحه صفحة قال أبو زكريا بن بنده كان سيقاً فالإيه من التوسيقات؟ ولا إناش لفضعيفات مؤمنة وإحنا درسين إن التضريف المؤمن لا يعارض التوسيق فإنه الرجل ده فعلا؟ هو سيقا فهو شبير؟ دون السبب وهنا و... و... كتب موطمع بس يحوز واحد من ستاين الله بزيار. هو هو يصوت فهي إمع إن شاء الله التالي مين بقى اللي هو الوجه التالي اللي, اللي هو معنا هنا أبو مسير أبو مسير رجل ممي عمي شيء آه قال شايف الشام من اجل العلماء واحفظهم واحفظ افصحهم وأحفظهم, واحفظهم فخلاص ده لسه في الموضوع فاصبح معانا دلوقتي اللي روى الوجه الثاني اتنين من الثقات وأحدهم من الاكثر ثقه او مقدار ممكن بس يبقى نعمل الاتصالات على كده فيبقى بقى بعد ما درسنا تسعيدهم نقول النظر في الخلاف بعد ما شفنا المدار وطلع الراجل ثقه وشفنا المختلفين عليه ظهر لنا ان الوجه الاول رواه عن المدار خمسه ولكن الثقات في منهم اثنان فقط في حين أن الوجه الثاني رواه اثنان وفيهم من هو أوسق وهو أبو مسحر الثاني أنه هو من ابن فيكون الوجه الثاني أرجح لأوسق نيته بواه وإن كانوا قلة لأن أبو مسحر الثاني ممكن يترجح بالأحفاظين فما معه واحد تاني يبقى خارج من وجه الثاني ده بناء على احوال ايه الله يهنيه في الاحفظيه واحد ثانيا ما ذكره في الايمان ابو زرع الرازي اما الصحيح روايه عمرو بن عم ابي سلمة وما ذكره ابن عساكر من أن الوجه اللي هو بدون واسطه أبو مسهر الذي رأوه عنه هو الذي رفض أن قبوله وأشار بذلك إلى قبول الوجه الذي حدث به وجود الوسط. طيب يفضل بقى واحد احنا ما درسناش. ومحمد برضه وننسيه هنا لكن انا حطيته وهو هيصور اللي هو بعض اصحاب انس لازم يتحط ذات السنه ونقول بعض اصحاب انس مبهم ولم نجد من عرفه لازم كده بعد ما بقى بأني تبعنا عايزين الرجل يبقى مبهم جدا. العايزين عشان نحكم على الحديث من وجه الراجع. فالمهم ذا الوجه الراجح صحيح وما خدش يبله من في يعني. لكن دي طالما فيها مبهم الحديث من وجه الراجع ضعيف لوجود المبهم في اسناده ولم نقف على الترجمة. ويبقى كده درسنا كويس ان الترجيح لا يعمل التصحيح وان الرجل ده لما قال الصحيح ما يقصدش الصحيح يقصد الراجح وان الحديث لا يترجح وطه ويبقى ضعيف وهو ده اللي احنا بنقولهم يا جماعه ما تقولوش ان العلم ما تدخلش الا حديث الصفات اللي بتدخل وطه فيها الطعفاء اللي هما ضعفهم ظاهر يقول لك الله يكن اسمعنا نسل تقول كده فأخي نعييه على أمتين مش أولا نعم صاحب هذا قد يكون سحابية قد يكون سحابية قد والثنين إذا تفكرت عليه يأتي سوف تفكره بسنة انتهاته نبكى علينا. لكن تقول له الله يبهينا واحد ده فالناس بعد ست سنين ايه اما احد فالحديث من وجهه الراجح ضعيف لابهام الراوي عن انس أوه. بعض اصحاب انس نحطه في السند ونعلق عليها عن الحج بعض اصحاب هو مبهم ولم نتبين من هو فيبدا الحديث من وجه الراجح وجود المبهم في اسماء والله تعالى. فأستاذ محمد ماذا هذا؟ ما إحنا قاعدين مشاكل كل. فضلنا حسب الحسابات كلها مرتين وانتوا فيكم معيدين ومعيدات فاحنا بساعدونا في الفضلين دول لسبب بسيط السبب هو ان احنا عايزين حصه نقرا فيها الجانب النظري عشان النسبه من خلال القراءه ان هي مفيهاش صعوبه بعد ما كل الصور اصبحت ايه؟ معانا الزائد إن إحنا وقتنا عايزين تقروا هالنهاردة عاني شخصيا ما عاني شمال. عايزين ما أنا كنت جايب لكم الكتاب ال... شوف بتاع الشيء مرخوفة وانتو ما حدش ده هو أداني بلوشينا أشمال من الكتاب الكترو الالكترو اني واحد واحد كان معنا في السعودية هو صاحبي بس راجل بايع الراجل من العرب داخل غرفه ليتفاهموا خرجوا خمسه <تصفيق> ده مش اي حته فيكم التلف المره اللي كنت انا اي ما فيش لان امتحاناتنا اول كدا. كدا. ما كده هنجيبه دلوقتي من المكتبه هو نوع النصه معلش انت ما تشرحش واحده بناكو بس انا اود انكم لو تيجوا على الاقل للمحاضره كامله اتمنى انا اتمنى مش هعملها انا البطاطس صوباتوم ده في تخرج ما نعم. يا مشاهد الكوحي. دون فرصة بارك الله فيك. والله من انا شافنا مرة السنة. لك عمل وربنا لسته. لا يعني. لا يعني. لا يعني. لا يعني. لا مساروا ما من ضمن اصل انا عايز تري هج الثاني ليه لانه هو اللي هيساعد على فهم النكره يا مشايخنا هي النكره حاجة اللي هي فيها التعريب النظر النظري كده وحكايه ان هي تقتصر على احاديث ثقابه العله الفقهيه والان هو ده اللي موجود في النكته اكلي موجود شهد لي السابق وهو التقسيمات و بينه وبينك في الأسئلة النظري احنا بنعزل التقسيمات دي عشان خاطر هم بيقولون نكتب أسئلة للدورين فمش معقول هنقول لك سؤال في أول دور ونقوله في ثاني دور ثاني زي ما لازم معانا مساحة تساعدنا إن إحنا نقول لك حاجات احنا بنجيب جزء نظري وبنجيب مثلا حديث ونبدأ دراستنا اللي انا أشوفه ان الاحاديث اللي هتطلع في هذه الساري هي اللي مفروض يعني تقرا من نفس هدي الساري تطبيقا وتبقى كويسه جدا لكني يقولك لك ايه لا احنا مش مستوعبينها او كده فاحنا هنبتدي الاول بالشيء النظري والاحالات اللي يقولك زي حديث كده او زي حديث كده نخليه المره كده كده كويس اللعبه الاسئله دي لغايه محمد بس ما يجي عشان خاطر الراجل اخونا في الله كله ماشي يعني واحد اللي هو دعنا كده الفصل دي م. م. م. معلش بس عمل محمد خلي الأسئلة هو أسئلة يا جماعة للخير بيقول الأخ في الله يقول البعض بأن مجرد سكر ابن عدي للراوي في كتابه الكامل وحده تضعيفا منه لهم لهم دجايات فمين بيعوني لهم ان هم مين <تصفيق> لما تقول انت ضيف بالله لانك بتتكلم على بوفا معلش عايب وغريب لان كتابه هذا اصلا عن الضعفاء فما صحه هذا الكلام صحه هذا الكلام انه مش صح انه ليس صحيح برغم ان لانه احيانا يذكر الروس ليس لأنه يراه صعيب ولكن لان الذين قبله قد سكره فلذلك لكن هم اكثرهم يعني ضعفاء ومتلمين لك إيه هل ابن عديد من المتشددين أم المعتدلين يعني إيه أنا ما شفتش حاجة صنف يعني أنا شربت على طالب وكنت أيله إن إحنا نحسن الدرجة عشان تديني نتيجة يعني مزبوطة. فهو ما يعني مس لكن اللي أنا أشوفه بناء على على قراءتي ان ما فيش عالم يبقى متشدد دائما ولا يبقى متساهل دائما ولكن الذين حكموا على العلماء بالتشدد يؤخذ بقولهم إذا وجدنا أن, أنا إذا وجدنا أن الحكم اللي صدر من الشخص هو فعلا يعني بحسب الأقوال الثانية يعتبر متشدد لنا أريدنا طبعا رجل لمن يجب ان كل من وصف ان يكون لمن يكون وقفت على تراكم هو فيها متشدد لمن يكون لمن يكون لمن يكون لمن يكون لمن يكون لمن يكون لمن يكون لمن زي لمن يكون الساجي متشدد زي بلال اللي يوصف يعني بالتشدد احنا ناخد الكلام ده ونعتبره انه مؤشر لكن اذا وجدنا العرض العام من الاقوال ما يؤيدش يبقى هو مش متشدد في الموضوع. فالمتشدد لا يكون متشدد دائما والمتساهد لا يكون متساهل دائما ولا المعتدل كذلك فيبقى ايه؟ كل واحد يقولك تقولك فلا متشدد لا يبقى انت خليك. بلاش ملاش يبقى استرسمة دي عشان الناس يتروع دي, دي في العلم مثل ما هناك من يرى ان يعني إذا قال الراوي دينه أولاً ممحك، دينه أصول دينه أصول فرقم، ماياش ماياش حالي وتعرفه من كتب، وتعرفه هو شريص خاش حبيب أعرفه من كتب عم الحق رابع، أعرفه من, من, من اللي ممكن تقرأه ما تعططش وقت فيها لأنه أنت ما تعرفش ال... ال... ال... ال... الوقت اللي أنا نسقط فيه هل المعدي يستوي؟ لا ما يستويش. لا يستوي. لي لك ما معنى قول الإمام أحمد في الشيخ الشيخ من اول 3 كده كده هكا اللي تلاقيها موجوده في مرجع ما على عليها لان ده دليل على انك راجل فاضي وحرام عليك انك تيجي لحد هنا وانت فاضي لان الايام هتحاسبك على كده ما دام انت مكلف شرعا الناس بيقول لك انه هذا المختلط ضعيف او شديد الضعف المختلط ضعيف بس بيقول لك قيله على ابن حبان في ذمتكم ابن حبان بيتكتب كده من غير الف؟, الف واحد بيكتب في اللي الاجابه لهم ويحط على الهاء نقطتين يا اخواننا مش كده والله بقى الكسائي دخل السوق فريق اللي بيبيعوا ويشتروا بيضغطوا في الناس فقالوا عجبا يا الحنونه ويقسكوا. اما تعرف كيف تكتب إن لم على العيد الكفرح بالتعديد؟ هل عثمان عن أبيه <تصفيق> الذي تفرد بحديث لا لا أنا معه. لازم بحشعر منهم نعم نعم يا ودي اسمها ده الحبيب بتاعنا قبل ما مش العملي ولا بس بس كل ده مينجموش. لا خلينا بقى نشتغل الله يجريده لا, لا مشتغل احنا منرزنا للجهيدة فطبعا احنا كانت بدون تيمول اللي هي الثرابيزة فبني متهم في اللي هو جاري بيقول لي تيمولو بتاعي الطائي عشان شكرا <تصفيق> فبلاش دي البطاطس دي عشان البطاطس الكويزة اتوقفت الأشراف الحارس ابن مسكين تبعيني الجزء الخامسة الحارس ابن <تصفيق> مسكين دوت هو شئة النساء عالم همفشة كافة دي عنات؟ علامك همفشة كافة دي هي لو كانت كده على الشمال من طريقة التحقيق ان هم كل خمس سطور يرقموهم من كانت على اليمين يبقى الشمال ل... ل... اللي عالشمال الشمال دي للنص ان كل خمس سطور يحطوا ترتيبهم عشان لما تحولي تقولي سطر كده كان زمان كده ما قلتش سطر كده يبقى غريطي غلطة اكثر من جولة اللي على الشمال من المحافظين اللي إذا كانت اذا راوي استرقه مراوي ولا رقم حاجه بتبقى كده ابن ماجه يا مولانا والشيخ الموفاه عبد الناصر بيقول فعل وجهين جاب الوجهين منين واحد ينزل عليه يعني بشهود بالوجهين ان فلان كده لا طلعوا مع جنبها بقى بيخرج اللي مش عجبنا الاسئله خلينا بقى نخش في البطاقه في بيني عدد الكتاب لان انا منفعش اعرف بقى كده لو سيب هوريلك قلنا تقرا من عدد الكتاب ها ثلاثه الراجل يقرأ الراجل هيقرأ وال وانتوا خدوا بس واذا استشكى شيء اكتبوه على ورقه كده وانا قاعد اهو عنه بس الاخر لان انفتحنا في الوقت هنقعد للنهار اللي معاه ورقه شاف رؤيه في المنام عايز نعمل له حجاب حاجه اكتبوا ورقه باسمه هاتوها انا حاضر لما... لا لا يا شيخ الحمد لله لو سمحت حط البتاع ده قدامك عشان صوتك يطلع كده ينعنع وهتنام.. أنا ناسي يسمي هو يسعد هو الديو مصططر مصططر يا دايش وهتنام عمد حاجة سندورشات هدفت أنا دا يقولك الصبح يأخذ سندورشات اتناشر بيض كده ما بيش مصلحه فضل عم حاجة فضل الحمد لله بيقى والله والسلام على رسول الله فرقنا كل حاجة اخذ في ايوه ده في جمع الأحاديث التي التقطها عليه الهاد لابن عطره ابو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وهو لما جمع الأحاديث دي جمعها من انتقادات الدارقطني في كتابه التتبع والتتبع المضبوط ماشي ماشي هو بس هو في واحد ساحت وواحد اه اه استحمل بطاطس هو الحافظ جمعهم وهم هم 134 حديث ثاني قال في البخاري في كان البخاري همنا الثانيين كلهم يا مش تقليني اما كده يعني الجواب عندي بالضبط لكن دول اللي هم تهم ايه يعني كده وجمعهم الراجل تفضل يا مولانا قال وايقار بحديثا حديثا على سياق الكتاب وسياق يعني ايه يعني كما وقعت بنفسي الترتيب اللي البخاري. في صحيح البقائم وفي أطيب من الزواج عن ذلك خد بلك من ما حضرة دي ليه؟ لأني لو خدت الحديث نفسه وروحت في الشرحة لإيه أضاب حاجة أو عدل حاجة وكلب الحضرة دي أعرفها على التقريب إنه هو ما نسلش كل واحد وقعت فيه ست قرون. اللي حضر حكم. فانت بقى ما تقبلوش هو ده قميص عثمان وتقول لي خالف ويبقى ابن ستين يقول لك اللي حضرني بدليل ان انا بغيّر يقول لك لما انا كنت عايزه ما يحضروش ده عشان مدعبش انا يقول لك يا اخي طيب انت جاي ليه عم اميني عم انا مش نارسين يا عم مش كده ماشا مالقدر لابن واحد كتاب القدر لمن وهو مش ليه كده فضل يا وقبل الخوف فيه ينبغي لكل منطقة أن يعلم أن هذه الأحاديم وإن كان الأكثر لا يفتح في أصل موضوع الكتاب لما يقول أكثر على لا تقدح يعني معناها فيه بعض حاجات منها تفتح إذا لم نلجأ إلى جواب يقول ان الخلاف سيكون بين البخاري وبين من ضعف وان الاعلم هو البخاري بس لكن دي جواب سواعي ما بيبقاش زي ما بيقولوا دلوقت موضح منطقي وطبعا الميه اربعه وثلاثين دول اللي هو ابن حجر وقف عليهم وفي كتاب تاني ظهر ورسء كده فيه 22 حديث جايزين على دول ما كانش نسختهم معاه ساعدة فطنع العشرين دول ومطبوعين لوحدهم معنولهم ما قولنا الشيخ ساعدة التميين اه مطبوعين لوحدهم يعني دول ما يتسع لهم فضل لهم هو بقى لما وصل 134 وفاتوا 22 دول يقول إزاي هو ما أحصل؟ نا، جزء دوت يعتبر من النوادر اللي مكتبة وما أكثر ما تحمل مكتبات الخاصة مما لا يرى إنس ولا جانب أولاد قول عمي جميعا هين جميع موارد من جنة وهي يعني ايه وارد من جهة أخرى يعني مش وارد مش معترض بيها على البخاري باعتبار اشارته هو ولكن وارد بناء على وجهه نظر المعترض نفسه وهي من تعاق الإمام أبو عم ابن الصلاح وغيره وغيره من, من الإجماع على منطق هذا الكتاب للقبول والتنسلين لمنح حديد الإعنى فيه أيوة. حكاية طبعاً التلقب للقبول دي هم ألوان وأصبح يعني يعول عليها من جهة إن اللي هم أجمعوا دول كانوا أمتم في صنعة الحديث منا نحن المعاصرين. ودي لو ادعينا خلافة نبقى زي إحنا والإسلام بحيء زي بحيء لكن لو قلنا إن فعلا ما نحن محيطين به من صنعة الحديث أقل من هؤلاء يبقى إحنا كده إيه؟ ما عندناش ما يسمى بمركب النفس بنعترف بالحقيقة ويعني لأتراب بالحقيقة الشجاعة حد زي طب العبورنا فان هذه المواضع ما أنت الصوري يا بنتي ما أحسن آه ماشي خلال. خلال. فإن هذه المواضع متدادة عمليص الحاجة فلم يحصل لأن الثلاثة ما حصل وهم الكتاب وقد تعرض لذلك المصلاحة في قوله إلا مواضع يذيرك انتقل عليه أجرب أثني هو قال يعني هو يعني لقى بالقبول من اللي هو الإجماع شكرينا محمد إليه سيدك يا أبنين نسخة الجال ونسخة حالين ربما تجلوا في الترجية بعض خلاف عن اللي أنا قلته فيبقى اللي أنا قلته هو اللي إيه هيصور أيوه في صفحة بس في كلام مكتوب في الضم أفأ أصلا معرفش يا صلى <تصفيق> دي واحدة تنقل للستات واحده الواحدين اللي هناك <تنقى> هو ده الحل انا طبعا حاطه الورق قدامي فطبعا راح عاملينها صطرين هون فعملت لهم تخريجه في في الطلبه الشيخ سيد عندك انت لو سمحت خدي الايه نسخ زمايل انت مش معاك محمد مسالني انا اكد طب ماشي <تنقى> يا هو فعلا جدا لانه حتى القراءه التي تفضل يا شيخ وقالت في مقدمه زوجها الملك ميلاد المعتمد الملي المقدمه شاف مسلم لا وروح لا مم. ابن الصلاح ابن الصلاح لو قدام مطبوع اسمه صيانه صحيح مسلم حته صغيره وقرايتها مفيده جدا اللي هو عندي ان هو بيبحث الشرط وأن من مش كل ان كده بخير مش اي نعم يا مدام حد, مدام حد يا شيخ يبقى مالشي في معنى كده. وقال في مقدمه سبحهم دي بالله مما مخبى على يعني على الاخرين والمتلم و... كتاب الصلاح كتاب موجود اسمه صيانة صحيح مسلم الطبع كده طبعا كتاب وإليت تفين صيانة صحيح مسلم من الخطا والخلل هكذا ما أخذ عليه ما يعني البخاري ومسلم وكل فيه، معتمد من الثقات فهو استثنى مما ذكرناه علم الاجماع على تلقيه بالقبول على لما انت تجري حاجه في اصول التوثيق بيقول خرج اثنين أو ثلاثة ممن يعتد بهم يبقى الإجماع لم يكن ويقول ابن حزم لا ابن حزم لا يعتد بمخالفته للإجماع. لماذا هل احنا هو مشهبو مشهبو الظاهريه يختلف فيه كثير جدا لهيش لو أدخلناه في الاعتبار هتطلع المسألة كلها ايه مش مصدق طبعا ده مش قطح في الرأي لأنه هو رجل كان بيعرف نفسه مجتهد وعفاض يعني في حاجات كثيرة لكن سبحان الله لا لا يبى إنسان معصوم يعني يأخذ من قوله ويورد عليه <تصفيق> وهو احتراز حسن اللي هو قال الاجماع مش منعقد بسبب العدد ده لكن هناك فرق بين اجتماع يخرق بالاف الـ الـ الاشخاص واجتماع لما انت تجمع حديث صحيح البخاري دلوقتي بحسب النسخ الموجوده سبعه الاف وشويه أما ينتقد عليها 132 حسب ما كل النسل ما بيعملوا بحوث كميه ما بيعتبروش نسبة مؤثرة يعني حتى اللي بيحللوا نسب الادويه ولا اللي بيعملوا كده يقولوا إن, ان دي النسبه لا تسكر لا تكافئ تسكر لكن هو فيه ناس بقى تمسك دي يقولك المخالفه غلط يعني ويفتح بقى ده خلني دي تؤشر ان كل اللي في المخارج اهو فبلاش كلام مختلف كلام السيد محيي الدين لهذه المواقف شوف بقى الكلام المعلمه هنا ان انت ما كلام عالم من كتاب واحد وتحطه تحت المخده وتقول خلاص لا حاجه ارادب وارادير وعالم من النووي كلام مختلف كلم على شرح البخاري ومره وكلم على شرح المسلم واختلف كلامه ليه لانه ذكر ما حضره عندما كلمه كما ذكر الحافظين وكما يقول الترمذي لا نعرفه إنه هو ده اللي نعرف انت لا عايز تقفله ليه عشان تدير تنباهي عليها وتبحث شتاء فقال في مقدمة صفح مرد لما نصه قد اتدرك جماعتنا على البخاري ومسلم أحاديث أخلى فيها بشرطهن وندلت عن دولة ملت دمام أيها ملت سمعه اللوه إيه هو الصحة وكثير منا يجعل أن البخاري أخرجوا الصعيح لغيره ومسلم أخرجوا الصعيح لغيره كثير منا يعرف ان الصحيح في التدريب كل احاديث صحيح على لذاته لا فيها صحيح لذاته وفيها صحيح لغيره ليه ما مخلناهاش لذاته بس انا عشان يعلمك ان مش كل اللي ضعيف ترمي احاديثه لانك انت ممكن انك تلاقي الحديث ده سنة في بلد تروحها تبقى كسبته كانوا بنيين على كده لانه كانوا بيستقروا على كدا انت تقول ما جمل دلوقتي انا لو روحنا امريكا مش الله لا والله المانيا دلوقتي بيطلعوا منها كتب بأسانيد لا توجد النسخة الا فيها هاي كتابين الجماعه المدارس دول تلقيح العقول في خصائص الرسول وكتاب كله بالأسانيد اسانيد وملهوش نسخه الا المانيا وفيها ناس لا شافها انس ولا بي. فضلا من انا وقد اتف الدار الاختين في ذلك التتبع ورد. كتابه اسمه التتبع والكتاب مطبوع وانا اتمنى ان واحد تاني حقق كتابته لانه طبعا هو كتاب يعتبر تاريخ جزء من التاريخ تاريخ ليه لان تكفي رساله الدكتوراه مشرف عليها استاذ من الكليه دي عشان تعرف كان مستوى الدكتوراه سعيدها ده هو ان كان التسجيل لاقل من اللي انت بتدرسه ده عشان كده كل ما نروح هناك ويفتحوا طبعا يقول لك والله المصريين اخلاقهم كويسه بس ما عندهم علم طيب ادي درس للدكتور هنشوفه ده كان المستوى بل كانت تعتبر كويسه هما كدابين لانك تم ولك تم بس عشان اتطبعوا مع بعض فطلعتوا كفته واحده برضه وليان مسعود ده راجل عمل اطراف الصحيحيه والكتاب انا معرفش انه موجود لكن المزي لاقط الحاجات اللي هي مهمه فيها حطها في التحكم لكن ملقطش كل حاجه فاصبح حاجات اللي هو شافها الحجر شافها وكان هنا في مصر الكتاب راح في ستين ده لانه ماكنش فيه ساعتها لو انتوا جيتوا سنه ده تسعه واربعين من جد انا اتعلم في ده كنا عمري تماما في شنايه وكتب الصفراء الحاج قال كلمه حديث نزل شن يجيب الجمع الصغير اما يجش بالجمع الصغير يقول لا والله كان هكذا ربنا بنعمل حاجه واللي لازم دمشقية دي علي هي ان بن استدراك في فين خلال الكتاب اللي هو عامله هو اطرائف ايوه اللي هو اطرائف الصحيح الصحيحين تعمل لهم واحد اسمه خلق الوسطي وده فيه قطع موجودة من النساء اللي هي مبقاش, مبقاش تعمل كتير لكن بتعمل المشهول ده راح تتبقى فضل عمي حق ولأجعلين الغطاني في جزء العلل ايه العلل دي الجيان ده مثلا الف وخمسة. اللي هي 1900 ها همسه و تمني خمسة وثمانين، تمني همسه و تمني أبدا، ولا موجودة همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه همسه طب ويجعلين الغفري في جب العلم التقيين إذن رب العلم لا الناس هناك لحد ما دولت يحط ركل على رجل ويقول للناس دولت تعلموا إحنا هو أبن منموش يقول يا أخي ما تموتوا ترجح خلق أبناء دفر الدمام ده دعم دول لما أنا عن, عن 18 كأنما كانوا في أم أم الحمد لله اللي ربما لعملها تخدش بجالة وقد مهيب عن ذلك او اكثره انتهت وقال في مقدمة صحي البخاري. لا دا مهيب عن اكثره ويمضيح حاجات حتى النواب عنها متكلمة لكن نوصل لكام لثلاث احاديث لا اربع احاديث يبقى الحق فيها مع البخاري زي العطير ما يقول لك لا! احنا الكلاميه البخاري مش معصوم اه البخاري مش معصوم لكن كمحترف عشان انا مش معصوم ده ت... ت... كل ده المستشرقين اللي طعن عليه ربع تاني الكلام الراجل اللي فاجئش جه ده بعد ما طعن عليه وقال كده ألم ما قريت البخاري خرجت من التفكير ان انه يمكن أن يكون أسهل يجود فيها مطعم واحد. والشيخ الطيب الله يكرمه جابه هنا لما كان في الجامعة وعامل المحاضرة المحاضرة اللي موجودة عندنا حاضر لله. قال أنا كتبت أوف تاريخ الدراسة من ذاك. لكن ما عرفت البخاري. والزمل كل اللي بيتكلم دلوقتي زي كذا من الزم. لما انت شفت البخاري يقول لك ده دا, دا فقر البخاري. يا أنا ده اللي في البخاري عبارة عن الرواية الحد ما بتوصل للنبي. يقول لك المخاري مش مقدس. اه شاب سيد المخاري مش مقدسة لكن اللي يروي مش مقدس ليه ربنا الحمام وقال في مقدمة دي سرح البخاري فقط قد اتت ركت ده المخاري النوى ولو حت اسمها شرح المخاري مطبوعه قبلنا متولد لكن مشفتاشها مش لما رحت البطار السيد والطبع التاني حت كده ليه؟ لأنه هو كان كان النووي وصل معاه ده وشة إنه مش عايز الكتب تنسب عليه فراح جامعة الكتب كلها داعلفها ودفنها عشان خاطر يخبو الذكر بين الناس دلوقتي واحد يجيب محاضره ولا كان عليه ثلاث كتب؟ والله <تصفيق> <تصفيق> قد تذكر تجرب ابني على البخاري وممكن احاديث في بعضها، وذلك الطعن وابني على القواعد لبعض المحدثين ضايقته جدا وخليفة لا, لا انت بل <تصفيق> على كل امشي من خلنا مضطر بذالك إنتهى كلامه وسيظهر بتألقها والبحث فيها على تفصيل أنها ليست كل لها كذب أو يعني أنت مش الحجبك على أراضي بتخف وقوله في شرح مظلم وقد بديم عن ذلك أو أكثره هو الطول فإن منها ما الجواب عنه غير منتهم كما غير منته يعني مش كافي فب. ولو لم يكن من في ذلك إلا الأحاديث المعذقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر ولذيما إن كان في بعض الرجال الذين أفردهم فيه من فيه مصار كما تفزم تفسيره طبعاً دي أجاب عنها غافل لأنه هو تأليك لنا دليل على أنها مش تحلة لأنه هو سماه التسمية سبت عنده في فرق بين الكتاب يسميه واحد ما يسميه مؤلفه وهو أنا سميته المسلم فيبقى اللي علقه مش مرسل وهو بيكلم ناس فاهمة ربنا اليوم فقد قال المصلاحي إن حديث باذ ابن حكيم المذكور وأن ليس من شخصه طبعا أيو طبعا هو يروح عن باذ ابن حكيم لكن يعلم الحديث. وكذا ما في مثل من ذلك إلا أن الجواب عما يتعلق في المعلق فهد لأن موضوع الكتبين إنما هو يمثل ذاته ليس بمثمنه أيوة. أيوة، فده خلاص من قبل الخدش لكن هو الوقت يجلب أحاديث الناب أسنين وكل حال وإن الأسنين دفاع طوازين ولهذا لما تعرض الضرف اثنين فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توقل بموضع آخر أيوة العلم إذ أنها ليست من موضوع الكتاب وإنما ذكرت إثناءاً وإشهاداً قال الله عز وكذا كمنها معروف أنا مرة ذا ليش تصرفت بنت فازوا استدعيت لأن ما بخليش الصحاب منها حق قد ذكرنا الأثاثة الحاملة على ما تفهمش إنهم بأتكلم هم كلهم أخواتي يعني وبين وبينهم علمية يمكن جمعات يوم وتاني يوم حدش يوقع يعني إن المسألة مكشوفة لأن هنا في المحاضرة دي اللي بتوع التخريف لو أتعلموا أسانيات كانوا عاملو فواحد راح عني ده قلت ما اشتراكش ايه؟ طب لحظة صحيح انتوا لو شفتوا جديس دارس ساعة ما كانوا هيدين كانوا فعل ان اشتر منكم كثيرا وكانوا مستعدين ان تدولوا ممشي كله يمشي الخلمحات اشتبت داو طب لحظة وقد ذكرنا الأخذاء الحسنة في على تقريب ذلك التعليم وأن مرادك بذلك أن يكون الكتاب جميعا لاكثر الاحاديث التي يحتج بها إلا أن منها ما هو على شرطه المكافة أو الضيافة أو من كتاب ومنها ما هو على غير شرط وما من كتاب الأخوان إلا هو يحصف فيها ما من عالم يؤلف كتابه در عدوان إلا ويزيد في مجتملاته ما لم يشترط من باب فاقدة من باب كذا يعني. وكو الحمد لله ان هو عمل كده لان اللي قالوا ما احنا شاكين عند غيره ربنا يعفو ومنما هو على غير شرطه تغيرت سياق في ارادتها ليمتد فالتقى الاراده معلقات وبقي الكلام فيما علم من احاديث المثنده كل دوت يعني مش داخل في في الدراسه هو بس فيما الحاجات الناس عارفها لو حد برده ما هوش عارف فمش مشكله لن نسأله فيه فلذلك احنا اول ما يخش في العظم يبقى اول العظم قالوا عدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاء وكبه ما اجتمع لنا فلو مجد ازهد من ذلك فانا لم اجع من لحاقه وللتين وعشرين دول طلعوا في يعني يمكن سنة سنة ألفين ولا حاجه أو ألفين وحاق قد ولي جاره مسلم في بعضه 110 احاديث منها ما وتطرد على تخريجه وهو 32 حديثا طبعا ما يبانش وافقه بقى الا لما نجيب الاشانيد ونحطها ويقول السند عند البخاري السند اهو بس ما شيوخه شيوخهم واحد الا قالوا فيطلعوا متفقين في شيخ الشيخ ماشي يا عمي؟ وأصبح كل الكلام لازم الاسانيد تدخل ما عدناش حكاية ان هو الصحابي بس لا لازم اللي تحت الصحابي داي زهزر كده وتلقى عليه الأطوال هو اللي الناس بتشتمنا عشانه وهو اللي الناس تسألنا عشانه ووشنا يصفره وكده لاني مش عارفين فقدر يا عم منها ما وفقه مؤلم على تقريجه وهو 32 حديث ومنها من فرض لتقريجه وهي 78 حديثا والجواب عنه على ثلاثة وسبعون حديثا الإجمال, الإجمال كل... بعو جواب عنها إجمال لم يجباب الإجمال هو بيطبق قواعد الإعلان <تصفيق> والجواب عنه على ثلاثة وسبعون حديثا نقول قول لا غيب في تقديم البخاري ثم مثلم على أهل عقرهم أيها هم ناس أعلم من غيرك طب هو بيعمل كده ليه قال عشان يقول إن هم اختلفوا ينظر للمخالف قالك هو العبره بالمخالف ولا بالدليل قال لا غير اثنين لان الدليل انا ممكن افهمه بطريقه وانت تفهمه بطريقه وهو دليل واحد لا نختلف في سبوكي لا في تقديم البخاري ثم مسلم على أذع صدمة ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعدل، فإنهم لا يختلفون بأن علي بن المديني كان أعلم أقراني بعير حليل، وعنه أخذ البخاري ذلك. لكن حتى... أيضا أيضا في مواضيع اللي أنت دول لا ما في مشكلة يعني فيه أبوسياد فهو الحكم ردة على العام. وعنه وأخذ البخاري بذلك حتى كان يقول من تقرأ نفتي عند أحد إلا عند علي بن المديني ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغت ذلك عن البخاري يقول دعوا قوله فإنهما رأى مثل نفتي. طبعاً ذكر يعني هو دعاء بالعلماء لكن فين رأى ذلك؟ وكان محمد بن يحيى بن أعلم أهل عصره بعين الحديث البخاري. قد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا طبعاً بل... هكذا استفاداً أنت ما تلاقيه صاهر لك قال ليه بلا لكن البخاري كسير كان شيقه وقال لي علي من المدينه ويروي عن علي من المدينه في صحيح ويحط بقى هو عائلة للبخاري ويجعل بها قال علي وروا الفربريع عن البخاري قال ما دخلت في الطهيدي حديثا الا بعد ان اختارته الله تعالى وتنقلت فجته كان وقت سامح ما كانش زي دلوقتي كان الوقت فيه بارد. ودلوقتي انا هقول العصر وسنا المغرب بتاعي وانا لسه ما كتبتش شيء تركه ما وشلاله والعيش ده تبارك على الوقت ده يمكن هو كان كمان مفيش عنده نور كدبت في القمر ما جايش بين نور كدبت في الليالي المقمره بس يعني يكتب نص الشهر ويريق الدنيا مطاريه <تصفيق> وقال لك كي وموعدي لله تبيع لما ابن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على ان زرعه الراس هتمشي يلا يا عم تذكرنا عند رب بيقول يا ترى اعرضت كتابي هذا على ان زرعه الراس ده كل ما اشاور ان له علاقه بالراحه فاذا عرض له هو مش محسوب الكلام هو لو ما كانش الرجل قال يا ناس يا اللي الصنعه شوفوني لو كان احنا قفلنا البخاري من ساعة البخاري وما تفتحش دلوقتي الناس خلصت البخاري خالص وما ومقدوش حته فيها لو بحزون تنجع عندك تقول البخاري مش مصحح ها عرف وتقرر انهما لا يخرجان الحديث الا ما لا عله له او له عله الا انها برم وكان يا اما ان هو ملوش خالص تفحص الكتب ما تلاقيش يا اما إم تلاقيه عله وتلاقي ان هذه العله غير قادحه لما اثبته بل الامام مسلم في مقدمه الصحيح يقول ان انا ساذكر في كتابنا بعض الاحاديث المعلوله والشيخ ابن حجر يقول كده ان هو يورد بعض الوجوه المعلوله لينبه على انها لا تقدح في المخالفه لها ولو انا كان عارف مش انت هتقول لي ده هنا انقطاع وهنا مدرس تكنيس كده انا عارفك ولكن هجيب لها طريق بعديها يبقى ده صحيح لغيره وعرفت انه يبقى زي كده ما نضعفوش دورنا على الطريق يعني نعلمه قوه الصبر لذلك ابن حجر يقول ان البتري يؤخذ يا من كلامه يا من صنيره والترمذي يقول ساعده عن كده فلم يقل شيئا وكانه كذا لانه لقيته عمل كده في البخاري فخد خد خد دليله من صنيعه تفضل يا شيرين او لو عله الا انها غير ملتبطه عند الله اي نحن من قسم في المصطلح عله طالحه او غير علّة غير طالحه فالتدليس عله قادحة اذا بقي وتكون غير طالحه اذا صرح صاحبها بالتحديث في اي مرجع يكون معتمدا فيبقى اللي فيها دي عنعنه لا تخدع في الموصول خلاص فدي دي بقى إلا غير طالحه ليه لان الطريق اللي ده مش هو الوحيد على تقدير زوجي كلام من تقد على إبن يكون قولهم عارضاً. يعني على القول بأن كلامهم في محله <تصفيق> <تصفيق> يكون قولهم عارضاً لطبخ فيهما. ولا عيب في تقدير في ذلك على رأيهما. يعني هو بيقول دا دا من قطعه العلم لمسحه ده, ده نش. بيقول له تبرأك بي إنه هو إحنا جبنا مستد أحمد الحبيب دل مصرح صرح بالتحذير. يا ويلاه والله ما خدتش بالي ان هو انت قلت مصنع احمد راغب ده غير المطرب يا ويلاه بتطلع بتنتقد والرد على الانتقاد موجود ولا وين في تقديمهما في ذلك على غيرهما. ايوه فهذا الاعتراض من حيث الجمله وان من حيث التقديم الاحاديث فتبقى على منى انتو بتنقذوه على البخاري هذا اللي انتبقتوه احنا يبكع الاحديد التي انتقذت عليهم هي تنقذب اكتابه ها هي الاحديد تتقسيم القسم الابض فوادي لا. التقسيم اللي ابن هجر هو القسم الحاصر اللي يسلم هو كل اللي يذكره الناس ما تخرجش عنه لان الرجل معلم لذلك الشيخ الحاكم بعد ما قال عشرة قال ده مش نهاية العلم من زكار ده بس اليوقاس عليها فهو عالو ناسيب من كلامك ده كله هو ناسية ما يسمى بإيه بالشاسية ده ما يخرجوش عائل كله بجبر ليلة مشان تهي فلذلك الشخص الذي هو خبره خبرة أنا رأي المشاهد زي سب العلم لكن ما عندهش كأنك انت بتحط بيد عنا قرمات حامل فبّل عنا الفيثم الأول منها ما تختلف الرواد فيه للديالة والنقص من رجال الاثنان خلاص صح قطعت سهيل و قطعت هل دي فيها صعوبة؟ هيقول لي خاصة ما احنا عادينا شفر بمنام الذي قولي أب فإن أخرج طاغم الطحيح الطريقة المدى المجيدة وعلّلها الناقف الطريقة النقصة هو تعليم المرضون كان نطرح به دارة مطني ليه قال إن احنا هنجيب طرق ترجح من الراجح الزيادة. احنا هنا جبنا الراجح و... هيجيب طرق بقى طبعا عندي انا امسل كتير أفضل من <تصفيق> يبقى الصره تبقى السنه السايبه ميبقاش فيه بقى أنا. لا لا زي اللي الناس اللي بتلعب ايه بتاع النجود يا شيخ شكرا اه شكرا عشان ليه الكتاب المشايخ بيقول لك ده حرام يا عم تفهم <تصفيق> لا انت على كلامه او ما دي اي دفرحات تانية هتلاقي الجواب عليها لكن تستشكل من الاول لا يخش بدمبك حاجة ولا انا هتلاقيني فخليك كده يعني ايه ماشيين يقبل الحيطة ما ربنا يكرمه عم الحاج كما نصرح به الزارة الثمين وثلاثين سنعكيش عنه من الخامس والفربعين اه خد بقى حديث 45 وروح لي وشيب انت اخطت هيقول ايه وفي الحجر هيوشوش وشو ويقول الموضوع كأنك انت شايف شريف التاني واني المسألة هو دلوقتي مفيش حد يقول لك ازاي يحصل الزيادة والبعص دي زي المطاطي فضل يا عم لانه اروي ان كانت الزيادة لا تضر. لأنه قد يكون سامعاً بواسطة عن سيسه ثم لقيده فسامعاً مهم آيه ويفصل كده وما تقرأ أنت مش ندم حميدي على الأقل تلاقي فيه الحكاة يقول لك أنا سمعته كده ثم لقيته فلان فسمعته مهم فهلس يبقى الواجهين صارعين ولا فيش إليه ولا يحزن. فأنت تمسك عنده اللي هو ما بيش يراه وتعله ليه مدام تثبت بالتخريج اللي حصل مرتين يبقى غلص العلم مش موجود وإن كان لم يسمعهم الطريق الناقصة فهو المنقطع والمنقطع لتثمي ضعيف والضعيف لا يبعد للطحيف آه كده آه بس وستأتي أمثرة ذلك في الحديث الثاني والثاني صغيرين آه الثاني والثاني تحديدا تروح لحدهم وتقراهم في نفس الهدى ممكن الا دي لما تقراها تستشكل شيء انا ارجو اللي هو عايز يعني يساعدنا يشوف نيجي المحاضره جانبك على طب. ما طبعا ما عندناش مانع وان قرر طالبو فنيه استوري وعملت الناخب بالطريقه الجديده تم منع اقراءه دعوه في منطقتهم نقول ايوه بيقول انا كده واحنا متفقين ان احيانا يرو بالواسطه يا جماعه ال الحاكم لكتاب اسمه المدخل الى معرفه الصحية مطبوع متداول اللي شافه في المنام شافه واللي في اليقظه شافه. عام الباب من روى عنه البخاري مرة مباشرة ومرة بواسطه في الصحيح كله حصاره فعزب حنده لما تشوف المكان اللي هو حط فيه واسطى وتشوف حديث تاني ما ولا بالأي ودن اليد مطاع يقول لك لا ده هو كان كده لأنه عايش في نفس الزمن بس الاحاديث ممكن تبقى عندك انت وشيخه مالك انا مش موقوف فغصب انتهف انت زي العيد لك في السنه غصب العادل ناخد عن طريقك التاني ده قابله في مكبت في بس يبقى منه فاصبح الرويتين صح ولا في اشكال ولا في شي بس المشكله ان حاله الناس دول ساعد مع ابد السنه غايبه نحن إيه ما تيجي إيه تستريخ السنة 15 ساطر و 15 إنهم كانوا كده ولي كده وانت تحفظهم عشان تحطهم في الامتحان لكن تشوفت إن هما طلعوا ده من حاجه عاد فهذا دي عنده فهو يسمع مرة مباشرة ومرة بالوسط بس وهو الحاكم يقول لك عم 15 موضع في شنين موضع تشوف عايز من كده إيه من روى عنه البخاري مباشرة ثم روى عن رجل عنه ويروح سريفهم وكلهم في البخاري قولي انت دي حاجة تحزن اقولي فأنا انا بزاهر يعني صحيح لا يعلم طالب دلوقتي فضيلت كله عصلا كان جنابه حديث اسناده صحيح ورفع الحديث وجاء واحد ضعيف يروي عن أي واحد في, في اسناده ده وراح واقف الحديث ما نقولش بقى ان المرفوع ده معنول لأن روى ده وشايع ووقف الحديث ضعيف ماشي فلما فقر قال سبحانه فينظر إن كان ذلك الرائط حاليا او ثقه غير مدلل قد ادرك من روى عنه إجراكاً او أو ضرح للتماع كان رجلتاً من خيط كل جد قيود لأننا على الاتصال وجد وإلا بيوجد وكان الانقطاع فيه قادرا فمحضر الجواب عن فاضل الصحيح أنه إنما أخرج منذ ذلك في ذا ما له متابع معامل أعشف تبال ذات فيبقى عايز صاحب الصحيح يخرج الصحيح لغيره مش دائس ناد فيه انقطاع يقول عنه يقول دم بس أقلب كده خمس بيبان تاني هتلاقيني جبت السقة اللي تابع يقول له طب ما تقولوا هنا؟ يقول له طب مانا ما فردت بالكتاب على الأبواب وهنا الزراعة وهناك الصناعة. يقول له طب هنا عنا عارف الزا؟ يقوله هي دي هنا هي دي انت أتعرف سمك الزينة محمد؟ طبعاً عندك انت في, في البيت هم اللي كويست وكيف تنتاعي؟ <تصفيق> سمك الزينة الملوان اللي بيتحط في مدخل البيت ده هم كانت العشنيز زي السمك ده. تعرف؟ هم يعرفون. تنزل هو تنزل ويعرفوه احنا دي وقت دي لا شمك عارفين ولزين عارفين قول عمال او ما حكفته قرية في الجملة تقويه؟ بالفضل لو مولانا ما بقوليني في البلد ما تقعفش فانت وقف ليه كده؟ ماشي خلاص الحمد لله ويكون التصحيح واقع من حيث المجموع كما يكون التصحيح واقع من حيث المجموع اللي هي تساوي الصحيح لغيره الجماعة اللي بيكتبوا المتقدمين يقولك لا المتقدمين ما كانش عندهم سهلة غيره ده المتأخرين اللي جابوهم هاي يقولك ايه أكثر من كده ما انت بقت عباراتها غير عباراتها لكن المفهوم واحد يقولك لا ما نفعش المفهوم واحد لأن انا رجل ظاهر يعني تقول لي صحيح اللي غيره هي يبقى المتقدمين غير المتأخرين مين اللي ده كده هم يقولك ايه ونظرات كثيرة <تصفيق> ويقول يعني ويقول من حيث المجموع المجموع إنه هو صحيح بمجموع الطرق يقول لهم بقى يا جماعة الضعيف يرتكل الصحيح لغيره ويقول حراحه دلوقتي ما هو الضعيف يرتكل الحسن ولا الصحيح لغيره ليه الحسن العحن اللي المصطلح اللي انت درستوه لكن ده خطا وطبعا هي مذكره الشيخ بن اللي درسناه احنا في المعهد هي اللي صنعت عقليتنا لحد دلوقتي جدنا اللي بيعودوا معه في التا... المناقشات يقولوا كده ما هو؟ عملنا احنا مؤتمر في الرياض كان فيه الشيخ والشيخه في التعاون عشان يامنوا باللي موجود في الهبل ده انا لك كانت انتم دليل على انه حسن انا جبنا الهدي اهو يقول لك يقولك لا عارف دليلي قالوا له ما ينطش تاريختي نطيت يقول لك لا هينط من ضعيف مش زي مره واحده ايه نط يا عم الحق <تصفيق> ما هو جيب ابن, ابن حاجه وقلنا له اله فقال المتابع ياخذ حكم من تابعه تابعه يبقى صحيح زيه في الكتاب اللي هو حشه ابن على على, على النصر ابن ده كان تلميذ ابن حجه فقال انا سمعته بيقول الكلمه المتابع حكم من تابع طب ازاي العلوم كده مت بمقبض ندرس لا مش بناخد الله لا هي مبعطر المفروض اللي يكتب وما انا مش راضي اقلف ليه الاحن بس لكن ما ندرس قال <تصفيق> بقى <طالب> يا عم الحاج يقول التطبيق بيوقع انا وانا اللي هاشف لسته الطلبات دي لكني هيجي عشان بتمثل عندي مرار اني امتى هلمسلم وليه ما نكونش احنا احسن من الناس اللي سبق و احنا ناس اه اقلين الفول لكني بنفهم بنفهم بحاجات ملقاش لازل طب و نيجي نجاوب نجاو في مصطلح احنا نقوله انا استقلنا سؤالة الدكتور المصطلح نقوله حسن ونيجي أبدا نقوله أبدا أبدا احنا احنا مواخذة و اكيد انا بقى قد معهم في الشفاء و يقوله لا اقوله لا انا قلت بس بقى هنقعد احنا نجيب اسازة هم ناس كده أو نوع نشيل نعمل في بعض حتى في المناقشه المنتشره لما تفض معايا ده ادوس لها فاضي ترتفع تقول لك من بقى ليلى قنطه ليه الاستاذ خلاص جاز القنطه احترمه من حقه اهي يحرقنا بقى يحرجنا اضطرنا اننا نقول كلام بس يبقى خايف على الطالب ليه لان هو ممكن يقول لها ما ليش وهو يستاهل دينا لكن من اللي لمشي الدين؟ كمت المطرب وذلك في كلامه على المدينة الراجعة الشيخ سيد بكى علي على الزمن الأغضر الشيخ سيد بكى على الزمن الأغضر اللي خلاه يهضر عن المدينة شكرا يا شيخ احمد تعملك كده, كده ان شاء الله في يوم يكون تروح الهجاز في واحد عمل فوسفات الدول طيب اشو كان عميره هو ده, ده عنده حاجات مش تبع لا مش تبع لا طبعا والله عنده اه ماشي كلمه الموقف وذلك بالكلام عن الحديث الخام ولا سياده هذه الحديد امسك بقى الارقام دي كلها ورجعها رجعها لاني لان اكلفك بيها مع اللي انا مسجلاته لان دول انا شارع ممكن انت لما ترجع لدول تلاقي فوق اي كلام فانا عايزك تشوفها بس لمجرد انك تشوفها عن الواقع 24 وام اقول لك انا هات مثال هاد مثال من اللي انت درسته ايوه ما مثال من ده ما يعني هبخار لا لو تكذب منه بأخوان بضل يعاقب. وربما هذا بعض النقود الأحاديث الداع فيها لمتطوع لكونها غير مجموعه كما في الأحاديث الموجيه أو قراء ماشها. كما في الأحاديث الموجيه بالمكتبة ويد يد. ها المكتبة طبعا اللي دي ما تنفعش والمخار عنده الويد بالمكتبة ولا هي. فيقول له لا المكتبة ما تديش لبتساف. يقول نخلط ضاي. اللي قال من المكاتبه ما تحلش الاتصال رايهم ضعيف فاللي جاي كده ايضا ان التضعيف لاجل ان راتب المكاتبه مش وارد لان انت بتنازعوا في شيء خلاف راتب وفي في البخاري ومسلم في تحديدا مرويات بالمكاتبه وهذا العذر من انتباع عندما عند المتوّر والجواية بالإجازة احنا كلنا حد فينا بينكر الراجح أن الإجازة ماشية والمكتلة ماشية بل في تسريف لصاحب الصحيح إن في ذلك دليل على خلحة الجواية احنا ده هو حج نفسه اللي انت إدعان تغلطه هو حج إذا فعل المخالف المخارج فهو حج على جوازه وذلك أنا بقول لهم ده اللي بيعمل المخارج ده ترقية الضائف للصحيح حج يقول لك ده ادارهنا في كتب المصطلح طب هتقول دليل ما يجيبوش لما ها لا موجوده, لا موجودة بس عايزين انتم تجيب بقى وقفوها بس وقفوا فاضي ادي من لقيت مشيفك كده وقال لك حس حس بس لما تطلع من تحت إيده ارجع ده. علم الناس لما دخلك المحاضرة ومن لك علم الناس صح بس هي دي. لان كيلة لا ما عملتش كده تبقى خلت الأمان لكن احترم الأستاذ وهو بقولك لو حد علمه ما كانش هيرفض والله مؤتمر وكان الشيخ فتحه وقعد معاني الشيخ فتحه وهو رجل كعب وعالي كان معاني شيخان ماني بنجب المعروف هنا الناس اللي بدامعك يقول هو هينط درجتين ورا بعض ايه درجتين نطوا احنا بنقول لك اهو اصطلاح ان لا. اللي هم حجه تقول هو نط درجه ونط درجه هو ده الحجه الوحيده اللي اجتمعوا كلهم عليه ليه لأنه كلهم خارجين من المضروه <تصفيق> طب ما هي دي حاجه ده مش مقرفه يقول لك لا يا غنوك يا غنوك يا غنوك يا نفس يا شوف ما هو ده ما انت اخترت ده ليه على اساس ان المعلومات المصطلح اللي ماهيش مطبقه ما تنفعش بتساعديك انك انت تكررها اه لكن تيجي تطبقها لما نيجي نقول لك انت مش نات الايام ما تركبش ونفس ان هم بيغلطوك هم اللي غلطوك برضو في فضح. ففي بل في تفريج القاضي والصديق بمثل دليل على صحه ذكر الله يفهم من ان صنيع البخاري ومسلم وغيرهم من الائمه المبتهدين يدل على صحه القاعده ولو كان الكلام النظري يخالفها واحد يقول لك كده يقول البخاري يعمل كده فانا اجيب لك بعد البخاري دي بقى لكن هو المشكله ان هو الرجل قال ما فيش صدق فانا ده سيدنا الشيخ امين المصري هو اللي لو الشيخ امين المصري حكم ابتدى دكتور بيرد على ان الناس البخاري البخاري تبع علينا احنا الازهري ما تخرجش خالي بالسؤول خلينا جوب الأولى إلى ذلك في الحديث الثالثي والملاثين هواين هواين ما منا ما فيه لتغيير رجال بعض الاثنان؟ احنا جبنا جبنا مثال لتغيير غيره وجدنا صحابي بصحابي وراوي براوي مي. موجود والأحاديث اللي عندكم رجعوها هتلاقوا الكلام مطبطة فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحبيب عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا إنه البخاري عنده بعض من رواه بواسطة وراوي بواحد على كده ماشي ما تليش نشوفها كيف مفتحة للطاشر متاع ده فالجواب عنه إن أم كان يعني يكون الحبيب. جميل أنت الله طيب. يعني يكون الحبيب عند ذلك الرؤي على وجهين جميعا تأخر جمه ولم ينتظر على حديث حتى يكون النقط يكون في. بيعش كذا أما مشكلتنا ما, ما فيش إيران لما تقرأت لا. الاقل المواضيع اللي جابها الحاكم دي غشاه أنت وروح أرغب فيها أتلاقي الدنيا تغيّغت خارج وأن أنت كنت مغمّ يا مولانا وفتّعت ف... صح؟ <تصفيق> <تصفيق> حيث يكون المصارفون في ذلك المتعادلين بالحزن والعمل هل التعادل بقى دي؟ <تصفيق> التعوز بقى أن تتمتن شوية قبل التحتين وتقرى لك مجلدين تلاتة في التهزيم والميزان وتشوف ان هم زي اللي في الراجل زي ما عملنا في اللاهلة واحنا نطلعوا زباً فهي هدى بقى انت عادة عشان تثبت التعادل تجيب عبد الرزاق وتجيب عشام ابن حسان واللي عشام ابن عمار وتفتحوا الكتب تلاقي الجماعه كلهم متعادلين وتلاقي واحد انه يقول ده هو احسن مني والثاني يسألوه يقول له ده هو احسن مني خلاص بقى التعادل ده فيبقى لو اختلفوا الاثنين دول زي حديث الضرائب الحدود بالشبهات لو اختلفوا دول يبقى له امهين بس لازم انا اثبت إن هم متعادلين بعقوال العلماء اللي هم اتكلموا اثناء واتكلموا او ان واحد معلم زي البيهقي يقول الوجهين متساويان خلاص انا اروح منسيها بيه واطلع بس احول عليه لكن مش كل ما تجيلك زال اتقول يمكنك اتمنى لا لازم يبقى فيه مرجع ترجعها انما تزرح بالناس يا مولانا مفيش سرحان هاد ما يدنبك عنه اقول أنا. كما في حديث الثفن وربعين وغيين ويبتنعنا لأن يكون المختلفون غير متعدلين بل متقاربين في الخفض والعدد خلي بالك معتدلين ومتقاربين فيه كلام في التراجم يقول لك فلان مقارب لفلان ويقول لك فلان أوسخ من متين زي فلان بس انت مبتعراش انت عليك التقريب وده. هتطلع زي ما دخل خش هنا يخرج المصنف الطريق الراجعة عن الطريق المرجوع أو يذكر أو أحياناً يذكر المرجوع ليبين أنها لا تعلق وده موجود في البخاري وموجود في مسلم أو يشير إليها كما في الحديث الثامنة عشر أو جاب إشاره هو شوف أنت إشارة بعد ذي إشارات المرور فالتعليل في جميع ذلك من أجل مجرد الإختلاف غير آه، الاختلاف اللي غير قذح ليه لانه ما دام الوجهين واردين وما فيش اشكال إذ لا يلزم من مجرد اختلاف اضطراب وجوب الطاعه اي مش كل اختلاف يضحك فضلا اذكرني عند ربك فينبغي الاعراض ايضا عما هذا تديره والضبع اما تحب توقفه وقفه تقولوا خلاص كفايه عشان احنا ما نبقاش بنعبي في البحر اه نعم نوقف نوقف احنا اصلا بنتلاك انتوا بقى انتوا بقى انتوا بقى انتوا بقى في موضع يحصل السجود عليه ما فيش وشه يعني اخر القسم الثاني خلاص احنا واقفين عند القسم الثاني بس ايه المحاضر بس ان شاء الله المحاضره الجاي نجده انها تكتزع بس انا عاد يجبلكم بطو حديث ولا نخلينا الاله نظري ولا ايه من اشوفه والتخريج التخريج اني جاي بهم هتبتوني شو احقا احقا يا دكتور اخبار ليه المتابعات و افتحبنا حاجا الاقل فالاكسر و كيف انا نتائج الاخطار ايه بس حاجة لكن انتم بالوقت بالسؤولة هذا؟ هو من من هذا اللي هو عليه. كيف هو غلبتم وجعلنا نبص الأقل وكنا طب بالبالنسبة لتسعة لو قلنا مع حضرتك يبقى احسن عشان واقف تلاش تسعة تسعة لا لا <تصفيق> هي عشان شاء الله